رضي الله عنه وأي تائب هو؟ تائب قال فيه صلى الله عليه وسلم لو وزعت توبته أو فرقت على طائفة من الناس أو لانها لأنها توبة الاعتراف وهذه حقيقة التوب وهو الاعتراف الذي صار اقرارا لم مش اعترافه بس اقرارا بما رجعه النبي صلى الله عليه وسلم المره بعد اليه بعد المره وياب عليه فهي توبه المعترف ثم هي توبه النادم الذي لم يرى خلاصا من ذنبه الا بان يقدم ماذا بدنه لربه الا ان يقدم بدنه لربه سبحانه وتعالى ويقول للنبي عليه الصلاه والسلام طهرني فهي توبه المعترف المقرب وتوبة النادم الذي يرجو خلاصا من ذنبه ثم هي توبة المؤمن الذي لا يرضى أن يعيش يوما بلوثة المعصية كسوب طاهر أبيض نقي لا يرضى لا يرضى فيه المؤمن اي وسخ وهي توبه متواضع لم يركن الى تاريخ الايمان وشرف الصحبة وقال هذه تغفر تلك وكم ضاع أناس اعتمدوا على مثل هذا الرصيد حتى نفد وذهبوا إلى الله ولا حسنات لهم زي مين واليهود والنصارى مثل نعم احنا عندنا ذنوب وكذا لكن نحن أبناء الله وإيه عاشوا عليها عاشوا عليها وما يضرنا بعد ما فعلنا وربنا يقول قل فلما يعذبكم بذنوبكم لا برضو نحن ابناء الله واحباؤه قلت فرضي الله عنه يقر وتهون عليه فضيحته في الناس وقد جعل له في الستر مخرجا وقد جعل له في الستر مخرجا رضي الله عنه لانه لا طهر الا بتوبه ولا توبه ولا توبه الا بالخلاص من تبعتها بالحد ولو كان في الحد من القتل فرضي الله عنه بقيت طبعا مشكلتان المشكلة الأولى في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر له الزنا بلفظ لا يكني فيه ما شنع به بعضهم فقال هذا في كتاب البخاري من لفظ نبيكم هذا كلام قاله بعضهم وشنع بي على الاسلام بطرس الذي يدعونه بولس تجد فرقا وأين لغة القرآن والسنة ابدا يقول الله او لا او أو يقول الله فلما تغشاها عفة اللفظ وأدب اللفظ القرآني وتقول السنه كان يطوف على نسائه ثالثا وهي لفظه لم تتكرر منه صلى الله عليه وسلم ولا عبره ولا عبره بمثل نادر عارض لم يتكرر ولا ينسب الإنسان إلى شيء إلا أن يكون عادة له. فمتى رشول فلان مبتدع إلا لما تكون البدعة بيصلي ببدعة وبيزكر ربنا بدعة وبيصوم ببدعة وبينام ببدعة لكن الإنسان قال كلمة ما ينسب لأن هذه الكلمة لم تتكرر منه. قلت سالسا ولا رابعا ولا بد من الاعتبار. بموضع هذه الكلمة متى قالها ولماذا قالها لأن الكلام لا يفهم معناه إلا باعتبار ماذا إلا باعتبار وروده وسياقته لأنه بين هذه الكلمة ليس بين هذه الكلمة والنطق بها إلا الحد فكان لابد منها فكانت لفظة مضطر في باب اضطرار وحد وخامسا وهذه لغة عرب فلا يحتج على الزمان بغير الزمان والمكان بغير المكان والاعراف معتبره في هذا فعلا تتجد في لفظ عندنا هنا في بلادنا لو رحت تقولها في بلد اخرى اضرب لك مثال يعني في بعض البلاد الشام وكده عندهم كلمه يلعن ربك دي كلمه ايه كلمه عاديه جدا ان معناها يلعن ربك يعني يلعن من أباك لكن هذه لو قلتها لإنسان في بلادنا هنا ها كان أقل واجب معا مع القائل أن يضعه فين تحت قدمي فالاعتبار بالأعراف بالمكان بالزمان أمر معتبر فإذا هناك ألفاظ وفعلا تمتزب إلى أحيان سافر خارج مصر فيك تقول لفظة معينة بصداء الناس عمالئة تنظر إليك ان اللفظة في اعرافهم تعتبر ماذا؟ عيبا مستهجنا لكنها في بلادنا ليست كذلك واضح ده احنا عندنا في داخل مصر اهل الصعيد ما يقولون بيضة ابدا يرون ذلك عيبا قولوا ده حباين مش كده اه طيب قول أو إيه حريت اه حريت ده. دهريد ده <تصفيق> فالمهم فالمؤمن للأعراف معتبره فلما نطق بهذه اللفظة نطقها على عرف ماذا عرف الزمان هناك فلا ينبغي أن تكون حجة لأن ينطق الإنسان بها أو حجة لأن يشنع بها ويقال الرسول نطق بلفظة شديدة إنما الموضع اعتبار لانه كان ماعز يقدم إلى الحد ولذا قال له لعلك قبلت لعلك غمست لعلك كذا لان الصحابه من شدة ورعهم قد يعتبرون النظر ماذا زنا من شده ورعهم ودينهم ولذا في بعض الروايات قال له لعلك نظرت في بعض الروايات ثابته في الصحيح قال له لعلك نظرت نظرت يبقى الصحابة من شده ورع ودينه بيعتبر النظر زنا رضي الله عنهم اجمعين اما المشكله الاخيره في دقائق فهي قول بعضهم ومن الصحابه من زنى <تصفيق> هذا ايضا شنعوا به عندكم روايات في البخاري من الصحابه من زنى فاعود لما قلت في البد وما في العهد القديم وأصحاب البيوت الزجاجية ما يلقفون الناس بالحجارة فإنه في العهد القديم يسكرون من زنا من, من زنا الأنبياء فكيف يشنعون بعد على شيء من هذا ثانيا وإن كان هو ما ذكر فهو التائب في المقابل توبة لو وزعت على أهل الأرض في رواية لوسعتهم والإنصاف يقتضي ذكر الثاني للأول ذكر الآخر للأول لأن العبرة بماذا؟ العبرة بالآخر ليست العبرة بالأول والقاعدة الشرعية أن التائب من الزنبي كمن لا ذنب له سالسا وأنه الذي دفع عمره سمن لهذا الدم ليس الذي يفر منه بعبارة قانونية مطاطة يقول تورطت في علاقة غير لائقة إنما انظر وطبعا لست اقصد المقارنة ألم ترى أن السيف ينقص قدره اذا قيل ان السيف امضى من ال من العصا لكن انا بس بذكر ايه حالهم حالا الرابعه ان الصحابه لا يذكرون الا بالسناء الجميل والذكر الحسن كما امر صلى الله عليه وسلم وإذا ذكر اصحابي فماذا لان بعض الدعاء في عفويه كده يعني ذكر الصحابه بمثل هذا بل سمعتها من بعضي يقول والزاني مش عارف من الصحابة خير من كذا ما ينبغي أن ينسب إلى هذا الزنب وقد تاب منه وما ينبغي أن يسكر هكذا لأن هذا الذكر في تشنيع ولسا احنا نقلين مقالة الإمام أبي عمر بن عبد البر في عبد الله بن زيد بن عاصم المزن لما أشكلو هل شهد أحد ولا بدر فشولي الامام أبو عمر بن عبد البر يقولي في أدبه الرهيب العظيم ايه تقول كلمه جميله جدا بيقول شهد احد ولم يشهد بدرش بالاول قدم ايه فضيلته ايه ومنقبته وبعد كده قال ولم يشهد ايه بدرة. كانه يقول لنا اعتبروا بشهودي ليه لاحد وان لم يشهد ايه بدرة. فلا تقف الدنيا عند عدم شهودي بدر وهذا من الادب فالصحابه لا يذكرون الا بالثناء الجميل والذكر الحسن خامسا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا له يعني ما تذكروه الا بماذا الا بخير رضي الله عنه وفي بعض الروايات ولا تخلو من مقال انه راه في الجنه رضي الله عنه سادسا ولا يشترط في الصحابه العصمه وكل بني آدم خطاء ولا عبرة بالخطأ من جهة أنه جبله وفطرة ومن جهة أنه تاب منه ولذا قال لهم المسيح من منكم بلا خطيئة فليرجوما بحجر راحوا كلهم إيه اداره سابعا وفضائل الرجل الصالح وفضائل الرجل الصالح تغفر له وتستوجب وتستوجب ذكره بها والغراب لا يقع الا على الا على البا والسقر يأنف ماذا إلا الطيب كام هذا سامنا وإنما يجب ذكر توبته وإن ذكر ذنبه ولا معنى للزنب مع عظم هذه التوبة وما فيها لأن هذا الذي يستوجب كما قال الله تعالى في الذين في الذين قاتلوا في الشهر الحرام إن الذين آمنوا في والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بعدما ذكر فضائله قال أولئك يرجون رحمة الله والله غفور له ده ما ذكرش الزنب كمان لأنهم كانوا متأولين فشوف ذكر ماذا كل هذا كأنه ما ينبغي أن يذكروا إلا بماذا إلا بالفضل إن الذين هاجروا والذين جاهدوا إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله ثم قال والله غفور رحيم إيش ذكر هذا بعد إيمان وهجرة وبعده جهاد. ما ليس هناك معنى لذكره. كأنك جايب كتاب ضخم رائع، كله معلومات موثقة وتقوله بس النقطة دي نزلت عن السط. هذي النقطة دي. اه والله. كما يحدث من بعض فعلا يعني مرة واحد جاي مستدرك أنا في بعض الخطابات. أنت القلت صح. في معلومة أنت قلتها وبعدين رجعت صوبت نفسك تاني. قلت سبعة يعتقدون بعيرا بعدين رجعت قلت لا بل ثلاثه طب ما انا صوبت نفسي ما معنى بقى ذكر هذا ثم اقول اخيرا وهو ذنب واحد وهو ذنب واحد وما يشنع الانسان بزنب واحد ورب العالمين قال إلا اللمم واللمم على أحد التفسيرين فيها تفسيران تفسير اللمم الصغائر وتفسير اللمم الزنبي يلم الإنسان به إيه؟ مرة واحد وحتى ده معمول به في الأنظمة الوضعية يعني في الجيش لما بيجي العسكري يعمل أول زنب بيعملوا له أورنيك ويحطوه فين؟ في الدوسين من غير عقوبة لو عمل زنب تاني يبتدئ يخرج له له يبقى أول ذنب أول لا يكون تحت, تحت المساءله ولا تحت العقاب ولا تحت اللمس دي مسألة معتبرة يعني أنت قيت شن على صحابي بسببه بسبب ذنب واحد وهو التائب وهو صاحب هذه الفضائل قلت ويا ويل من تعامل مع البشر بقاعدة ما رأيت منك خيرا قط حسبهم أن بهم شبها بمن؟ بالنساء لا يذكرنا إلا ماذا إلا الغلطة لو كانت, إيه؟ لو كانت غلطة فهذه عشرة وجود دفاعية عن ماعز بن مالك رضي الله عنه بقيه تنبيه أخير إن شاء الله تعالى يعني أنا معتذر عن درس الغد لأنه وراء شغلة بإذن الله ونلتقي على خير يوم الاثنين فغدا إن شاء الله تعالى في راحة من الدرس واعتزار لنلتقي على خير ان شاء الله تبارك وتعالى يوم الاثنين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم